إ ذ أ و ى ل ف ت ي ه إ ل ى الكهف فقالوا ربنا آ ت ن ا من لدنك رحمه وهيئ لنا, وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أ ي الحزبين أ ح ص ا د ما لبثوا أ م د ا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 واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله ف أ و و ا إ ل ى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه, وهم في فجوة من ذلك من آ ي ا ت الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا م و س و د و ن ق ل ب ه م ذ ا ت ا ل ي ي م ن و ذ ا ت ا ل ش م ا للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى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 فلينظر أ ي ه ا ازكى طعاما ف ل ي أ ت ك م برزق منه وليتلطف, وليتلطف ولا يشعرن بكم أ ح د ا انهم إ ن يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا أ ب د ا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه ة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم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 أبصر به و أ س م ع م ا ل ه م م ن دونه من و ل ي ولا ي ش ر للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ل اسماء الله الحسنى تجد د ا واصبر ن ف ك مع ا ل ذ ي يدعون ر ب والعشي موسوعه ج ه ه ولا ت د عينك ع ن م ا ل ن ا ة ا ل س ي ا للعلوم ا من ا قلبه ن ا هواه وكان ت ب ع أ ر ر ه ف ط ا و ق ل ا ل ح ق م ن ربكم فمن ي ه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 م ن أعناب و ح ف ف ن ا ه م النابلسي ب ن خ و ن للعلوم الاسلاميه ت ا و س م ا ن الله الحسنى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 إ ن ترني أ ن ا أ ق ل منكمالا وولدا ف ع ت ى ربي أ ن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها, ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعنتم ان نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذا سبيله في البحر سردا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا أ ن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض فأقام فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 ف أ ر د ن ا أ ن يبدل هما ربهما خيرا منه ز ك ا ة و أ ق ر ب رحما و أ م ا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان أ ب و ه م ا صالحا